وينادي ويصيح بالمسلمين والاطفال في مصر النبي صلى الله عليه وسلم يقتلهم يهود كانهم عشرات وهم ينادون الامه اناجيرينا والنساء يصلحن في المسجد الاقصى يرملن ويقتلن ويعتدى على اعراضهن فماذا فعل المسلمون استنجد المسلمون في بيت المسجد بكم بحكام المسلمين الخونه بابناء الامه الاسلاميه الذين يدعون انهم على نهج المصطفى صلى الله عليه وسلم فماذا فعلت الامه ما فعلت الأمة هل جأست بنبيها صلى الله عليه وسلم هل قامت بما قام به محمد صلى الله عليه وسلم يلا وإني أسألكم أيها المسلمون أسألكم أنتم بأي وجه تستلقون الله يوم القيامه حين تقفون بين يدي الله الذي يعلم السر واخفى باي وجه ستلقون الله سبحانه وتعالى وخصيبكم يوم القيامه طفل من اطفال المسلمين في فلسطين يقول يا رب يا رب استنصرت امه الاسلام فلم تجب امه الاسلام لا حول ولا قوه